أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشاه النهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكن لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يغسلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عيده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى